أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِنَّهُ كَانَ عَادِيًا الْقَاعِدِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكسروا يَعْرُونَ فِيهَا الْفَسَاد فَانصَبْعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد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 مَا بِتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيَّ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهانن كَنَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاوِضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَأَنْتُمْ تُرَاءَى سَأَلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا بَنَّ جَمَّ كَلَّا إِذَا ذُكِّتِ الْأَرْضُ كَنَزَّكَا وَجَاءَ أَمْرُ بُكَارٍ مَلَكُ صَفٍّ أَنَّ صَفًّا, صفا وَجِئَ أَيُّهُمَا إِلَى جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ لَذِقَ الْقَرَارَ